وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات لما كانت القلوب تصدأ وتتقلب وتلين وتقسو ويضعف إيمانها ويقوى وتقبل على الله عز وجل وتدبر لما كان للقلوب إقبالا وإدبارا ولما صرنا نشكو كثيرا من قسوة قلوبنا وغلظة أفئدتنا إلا من رحم الله عز وجل كان لا بد من وقفات تستيقظ بها القلوب وتفيق بها الأفئدة من سبات الغفلات وتغتسل بها القلوب من جنابة الشهوات نتذاكر فيها آيات من كلام رب البريات أو كلمات مضيئات من كلام سيد الخلق عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات وأريد اليوم أن أقف وإياكم مع حديث عظيم وقصة نبوية رائعة من كلام سيد المرسلين وخليل رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم فإن النفوس تأنس إلى القصص فكيف إذا كان قصصا ذا عبرة فكيف إذا كان قصصا صادقا كله لا كذب فيه فكيف إذا كان هذا القصص بأسلوب رسول الله وبكلامه وبلسانه ومنطقه العذب الصدوق وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى كل من يبحث عن العبرة وكل من يبحث عن الموعظة لن يجدها في مسلسل ولا في فيلم من هذه الأفلام التي تنشر الرذائل وليست تقدم للناس العبر وإنما يجد هذه العبرة التي يبحث عنها في كلام رسول الله أو في قصص القرآن قبل هذا وقد قال ربنا نحن نقص عليك أحسن القصص وقال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إن هذه القصة أيها الإخوة الكرام قصة المراقبة والتقوى والإخلاص والخوف من الله عز وجل والعمل للقاء الله تبارك وتعالى والاستعداد ليوم الحساب أمام رب الأرباب إنها قصة يتجلى فيها الإيمان والورع والبر والعفة والخوف من الله والنصح والإصلاح للمسلمين فتعالوا بنا لنسمع إلى طرف منها بعد طرف ونقتطف منها أجمل ما يقتطف وهي في الصحيحين رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم تعال بنا إلى هذا المشهد الأول إنهم ثلاثة من الرجال وستتبين أنهم رجال من سياق الحديث بعد ذلك انطلقوا إلى جبل من الجبال فأتى عليهم الليل وهم لا يزالون في الجبل فآواهم وألجأهم المبيت إلى غار في هذا الجبل فدخلوه ليختبئوا فيه وليحتموا به حتى يصبح عليهم الصباح وفجأة بينما هم في الغار ومدخل الغار مدخل صغير ليس مدخلا واسعا انحدرت صخرة عظيمة من الجبل وتأمل أنها انحدرت إن حذرت هذه الصخرة فسدت عليهم باب الغار فأصبحوا لا يستطيعون الخروج ولن يستطيعوا مهما حاولوا ليس معهم أي وسيلة من وسائل الاتصال من يكلمون ومن يسمعهم لا هاتف ولا جوال ولا لا سلك ولا ميكروفون هنا أو هناك ولا صوت يسمعه أحد وهم مع ذلك في قلب الجبل بل وفي غار داخل هذا الجبل والصخرة قد سدت الباب فحتى لو نادوا وصرخوا على افتراض أن أحدا يمر هل يتوقع أن يسمع شيئا ولو سمع هل يتوقع أن يقف هذا الإنسان وأن يتأمل في هذا الصوت دون خوف ولا وجل ولا يظن أن عفريتا من الجن يخاطبه إنها صورة مذهلة بكل المقاييس إنه أمر مغلق إنها قضية معقدة إنه كرب عظيم وقع فيه هؤلاء الثلاثة ترى كيف يصنعون إذا نزلت بهم الكربات وماذا يفعل هؤلاء الثلاثة وقد حلت بهم هذه المصيبة العظيمة إن كثيرا من الناس اليوم أيها الإخوة حتى في وقت الشدائد حتى في وقت الكربات والمصائب لا يعرفون الله صاروا أشد حالا من الكفار والعياذ بالله في حالهم مع ربهم إن الكفار كفار قريش مثلا كانوا إذا اشتد بهم الأمر علموا أنه لا ينجيهم إلا إله واحد أحد فتركوا كل الآلهة التي يعبدونها من دون الله وأخلصوا العبادة لله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين لا شريك له وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران رضي الله عنه قال كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من تجعل لرغبك ورهبك إذا رغبت في شيء طلبته رزقا مالا طعاما شرابا زوجة أو رهبت من خوف أو كرب أو مكروه يحل بك من تجعل لرغبك ورهبك قال الذي في السماء قال فيجيبك وتشركهم معه يجيبك هو وتشركهم معه كيف تعبد غيره إذا علمت أنه وحده المجيب وأنه وحده السميع القريب إننا نرى في أيامنا هذه من إذا اشتدت عليهم الكربات لجأوا إلى المعاصي والمنكرات لأنهم يريدون أن ينسوا ما هم فيه من الهم إننا نرى اليوم من نزلت به مشكلة يلجوا إلى شرب المخدرات والمسكرات بدلا من أن يلجأ إلى قيوم الأرض والسماوات بل إننا نرى اليوم ما هو أدهى من ذلك إذا نزل ببعض الناس مرض أو بلية أو كرب أو رزية ترك رب البلية ولجأ إلى من مرمية في القبور فذهب إلى الأموات في مقابرهم وترك نداء الله وجعل ينادي الأموات يا سيدي فلان نجني خلصني كانوا يقولون ولا يزالون يدرسون للناس للسزج من الناس السيد البدوي المهاب الذي إذا دعى في البر أو البحر أجاب وأين رب الأرباب هكذا يعلمون الناس فإذا ناقشتهم ضجوا في وجهك أسكت أيها السني السلفي المتطرف المخرف إنهم قالوا البيت ونحن نحبهم ونتقرب إليهم كذبتم ورب الكعبة كبرت كلمة تخرج من أفواهكم المنتنة بقذر الشرك لو كنتم محبين لاتبعتم في الحب هدي سيد المرسلين ولما أشركتم أحدا مع رب العالمين نزل الكرب بهؤلاء الثلاثة فلم يكن لهم ملجأ إلا إلى الله وهنا تتذكر حال ثلاثة آخرين من أصحاب النبي الأمين خلفوا في غزوة تبوك ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كلامهم وإذا بهم يضيق عليهم الحال قال الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هكذا كان حال هؤلاء الثلاثة ترى ما المخرج ومن النجاه لا سبيل لهم الآن إلا الدعاء الدعاء إن كثيرا من الناس اليوم يستهين بالدعاء حتى إنك إذا قلت له أدعو لإخوانك هنا أو هناك أو حتى أدعو لنفسك مخلصا لربك ربما سخر وقال دعونا كثيرا وكثيرا ما ندعو وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك أن يتعجل الإنسان الإجابة فيقول دعوت ولم يستجب لي حذر رسول الله من هذا فإنك بدعائك مكرم على أي حال إما أن يجيبك الله عز وجل ويحقق لك ما طلبت في الدنيا وإما أن يصرف عنك من البلاء والشر بمثله وإما أن يؤجل لك إجابته أجراً وثوابا في الآخرة فلن تحرم من الخير على أي حال الدعاء سلاح عظيم ذو قوة ومضاء يخترق السماء ألم ترى إلى دعوة المظلوم كيف يرفعها الله فوق الغمام ويقول رب العالمين وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين إنها تخترق تخترق الجو صاعدة إلى ربها إنها أعظم سهم تصوبه في وجه عدوك وظالمك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لم يكن أمام هؤلاء الثلاثة إلا أن يدعو الله بماذا؟ بصالح أعمالهم وهي من الأمور التي يجوز للإنسان أن يتوسل بها إلى ربه تبارك وتعالى بدلا من أن يتوسل بجاه أحد من البشر ولو كان رسول الله جاز له أن يتوسل بربه وبأسماء ربه وصفات ربه تبارك وتعالى وأن يتوسل إلى الله بعمل صالح عامله خالصا لله عز وجل والسؤال وأنا أسأل السؤال وأترك لك جوابه دون طول تعقيب هل عندي وعندك يا أخي وعندك يا أختاه عمل صالح إذا نزل بنا كرب أو نزلت بنا مصيبة رفعنا أيدينا وقلنا يا رب إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عني كربي سؤال أنت الذي تجيب عليه بنفسك قد يقول قائل نعم أنا عندي أعمال صالحة كثيرة جدا ما أدراك أن الله قبل منها عملا إن الأمل في رحمة الله عظيم لا تؤيسنا هل كنت مخلصا في هذا العمل؟ هل تدري ما معنى أن يكون العمل صالحا؟ إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله عز وجل لا يقبل الله العمل إلا بتحقق شرطين الأول الإخلاص لرب العالمين والثاني متابعة النبي الأمين عليه صلاة وسلام رب العالمين أن يكون هذا العمل موافقا لهدي الرسول ليس عملا مخترعا تخترعه من رأسك وتبتدعه لنفسك وللناس بحجة أنك تعبد الله أو تحب رسول الله وإنما يجب مع الإخلاص لله أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعود فأسأل هل عندي وعندك هذا العمل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ما هو يا رسول الله قال الرياء والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه عز وجل أنه تبارك وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والإخلاص عزيز كما سمعتم ولكنه ليس مستحيلا لأن بعض إخواني خوفتهم هذه الكلمة فقال لقد سمعت من شيخنا أن الإخلاصة عزيز كيف وحصله قلت إنه قال لك عزيز ولم يقل لك إنه مستحيل والقلوب بيد الله عز وجل وإذا قدمت خطوة في طريق الإخلاص فتح الله قلبك وشرح بالحق صدرك هؤلاء الثلاثة ليس عندهم إلا أعمال صالحة عذراً عندهم أعمال صالحة لا ينبغي أن أذكرها بطريق السلب بل بطريق الإيجاب عندهم أعمال صالحة يدعون الله بها ويرجون الإيجابة فهل عندي وعندك هذا العمل لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم هكذا قال بعضهم لبعض وبدأ كل واحد منهم يدعو ربه ويتوسل إلى ربه تبارك وتعالى قال الأول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أسقي قبلهما أهلا أو مالا فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي حتى استيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة هكذا دع الأول أيها الكرام دع الله عز وجل بفضيلة عظيمة قصر فيها كثير من الناس اليوم وكثير ممن يحضرون الخطب والدروس بل وكثير ممن ربما يدرسون للناس ويخطبون فيهم إنه بر الوالدين هذا الرجل له أبوان قد كبرت سنهما وكان يحلب لهم الغبوق والغبوق هو شراب اللبن عند الليل والصبوح هو ما يحلب عند الصباح ويشرب فشراب الليل غبوق وشراب الصباح صبوح كان يحلب لهما غبوقهما ولا يسقي قبلهما زوجة ولا ولدا ولا عبدا ولا أمة لن يشرب أحد قبل أمي وأبي إنه لون رائع من ألوان البر ولكن قد نام الوالد والوالدة قد نام الأبوان لأن الرجل انطلق في طلب الشجر فبعد به الطريق يبحث عن مرعى يرعى فيه غنمه التي يسرح بها فتأخر على والديه فلما رجع إذا هما قد ناما ماذا يصنع؟ كان بإمكانه بمنطق العقل والعرف والعادة التي تعودها الناس دون أدنى إشكال أن يقال إن المستيقظ أولى من النائم والحي أولى من الميت وقد نام أبي وأمي الآن وهما لا يشعران بالجوع فأولى بهذا الشراب أبنائي وأطفالي إن الصورة لا تقف عند هذا الحد إنه يظل واقفا والقدح على يديه لا يتحرك يمينا ولا شمالا وهو مع ذلك لم يوقظ أمه وأباه كما يفعل شبابنا اليوم شبابنا اليوم يتأخر إلى ما بعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين ثم إذا به يضرب الباب بيديه إن لم يضربه بقدميه ثم يصرخ في وجه أمه أين الطعام فإذا أحضرت له طعاما لا يقبله ربما ضرب الطعام في وجه أمه وربما ضرب المنضدة بما عليها وكسر ما عليها وربما امتدت يده الآثمة قطعت لتضرب أمه وربما سب دين الله لأمه هذا الذي نقوله ليس غريبا عن واقعنا بل هو يجري حولنا هنا ربما يجري حول هذا المسجد الذي يصيح منه الصائحون يوما بعد يوم يحذرون من عقوق الوالدين ربما وقفت هنا في المحراب لتسمع صارخا يصرخ خارج المسجد أمام عتبة المسجد يسب دين رب هذا المسجد فما أجرأ الناس على الله وما أحلم الله على الناس لكن صاحبنا هذا لا يزال واقفا قال كرهت أن أوقظهما وأن أسقي قبلهما أهلا أو مالا طيب عندك أطفال صغار والرجل لا يزال واقفا والصبية يتضاغون عند قدمي، أطفاله يتلوون من شدة الجوع فلماذا لا يسقيهم أولا ثم يسقي أمه وأباه إياكم أن يتفلسف متفلسف أو يتحذلق متحذلق ويقول إنه رجل غير واقعي إنه مثالي إنه ضيق الأفق ليس عنده رحمة لماذا لا يسقي الأطفال ثم يسقي أمه وأباه دعك من هذه الفلسفة الباهتة وانظر إلى الأمر بمنظار آخر إنه البر الذي بلغ بهذا الرجل غايته فإن كان أطفاله هم فلذات أكباده فأمه وأبوه أحب إليه من ولده هكذا فلتكن النظرة قال فاستيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك إخلاصا لله ليس مجرد صورة ولا مجرد رياء وسمعة وإنما إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة وسبحان الله بدأت الصخرة المنحدرة من أعلى بدأت تتحرك لينفتح شيء من الباب من الذي حرتها؟ إنه رب العالمين وبما حركها بدعاء هذا الرجل وبماذا دعا بعمل صالح عمله ابتغاء وجه الله عز وجل أيها الإخوة حذار من عقوق الوالدين فإن أعظم مصيبتين تعجل عقوبته عقوبتهما في الدنيا الظلم والعقوق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 وتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وتذكرون كلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث الذي معنا لما لقي رجلا في الحج يحمل أمه يطوف بها حول الكعبة يحملها على ظهره يقول لابن عمر أتراني أديت شيئا من حقها؟ قال لا ولا بطلقة من طلقاتها هذه الطلقة التي تحدث عندما يضيق الرحم ويتسع عند ولادة المرأة لم توفها شيئا بطوافك بأمك هذه المدة أين نحن من بر الوالدين أيها الملتزمون أيها المستقيمون أيها الملتحون والمقصرون والمتسننون بهدي النبي الأمين المأمون أين نحن من برنا بآبائنا وأمهاتنا أين زيارتك لأمك وأبيك أين اتصالك بهما وسؤالك عنهما أين مهاتفتك لهما على الأقل أين هذا كله إنك ربما قطعت آباك وأمك من أجل شيء من المال أو لعاعة من الدنيا وتمضي على المرأة أيام طويلة وهي تبكي وتقول كل ما أريده أن أطمئن على ولدي لقد قدر لي أن أزور بعض دور المسنات ورأيت بعض النساء الكبيرات في السن هناك وهي تشكو ما فعله ولدها إنه أهانها وشتمها وفضل زوجته عليها وضربها وطردها وكلما ردها الناس إلى البيت طردها وكلما أعادوها مرة أخرى طردها وربما ألقاها في مكان بعيد حتى لقيها أناس من الناس ووضعوها في دار المسنات أو دار العجزة وهي مع ذلك كله إذا قيل لها هل تدعين عليه أيتها المرأة تقول لا والله وإنما أرجو أن أراه صحيحا سليما معافى وإني لأرجو أن يبارك له في ولده كل ما أتمناه أن لا أموت حتى أراه فأين صاحب هذا القلب الصخري الحجري أين هو أما سمع صرخة من صرخات أمه أما رأى دمعة من دموعها أما وصل إلى قلبه المريض أو الميت أنة من أناتها المظلومة وماذا يقول لربه غدا يقول صاحب الجزاء من جنس العمل حفظه الله تعالى يحدث عن رجل كان عنده ولده الشاب الذي يريد أن يتزوج بفتاة يرغب فيها ووالده لا يرغب أن يتزوج ولده من هذه البنت لا تناسبنا قال لن أتزوج غيرها وفعل ما فكان ما كان وتراضيا وسكنا في بيت واحد أقام الوالد في الطابق الأسفل وأقام ولده مع امرأته في الطابق الأعلى ومرت الأيام وكبرت سن الوالد وضعفت صحته وأصابه المرض فأصبحوا لا يهتمون به بل وألقوه في حجرة ضيقة تناسبه كما يقولون حتى لا يلوث البيت وكل هذا بفعل المرأة وهذا المنقاد البائس ينقاد للمرأة وما تريد ربما مرت أيام وشهور لا تغير ملابس هذا الرجل وتبقى رثة متسخة منتنة رائحة على حاله حتى جاء يوم من الأيام وقد لعب الشيطان برأس المرأة بل وربما استشرفها فضجت وقالت أنا لا أستريح مع أبيك في هذا البيت فإما أنا وإما أبوك أبوك هذا الضعيف المسكين الذي لا حول له ولا قوة هذا المريض الملقى هناك أسفل الذي تلقى له قمامة الطعام بعد أن يأكل ويشرب يلقى إليه فتاة المائدة وتباً لها من مائدة ولا أشبع الله من أكل منها فينزل هذا المشؤوم إلى أبيه وهو راقد مريض فجعل يضربه بقدمه الآثمة في وجهه يضربه بقدمه في وجهه حتى نزف الدم فأخذ أباه بحاله ببطانيته بفراشه وألقاه خارج البيت كأنها قطعة من القمامه ألقاها بعيدا حتى لا تلوث المكان مر الناس عند صلاة الفجر وجدوا شيئا ملفوفا رفعوا الغطاء فوجدوا هذا الرجل المريض المسكين الذي بذل حشاشة نفسه من أجل ولده وفعل وفعل وذهب وجاء وسافر ورجع وكل هذا ذهب في لحظة ذهب بركلة قدم وجدوه قد نزف الدم حتى فارق الحياة أبلغت الشرطة وأخذ الجاني المجرم ليقضي في السجن عشرين عاما ولما لم يقتلوه لا أدري قضى في السجن عشرين عاما وفي الوقت ذاته كانت هذه المرأة الآثمة قد أنجبت ولدا وكبر الولد حتى صار عمره عشرين عاما أيضا ولما حان موعد خروج الرجل من سجنه قالت هيا يا بني إن أباك سيفرح بك فرحا عظيما حين يراك فانطلق يقود السيارة ولما رأت أباه أمامه قالت هذا أبوك ينتظرنا عند باب السجن فبدلا من أن يضغط هذا السائق الولد على فرامل السيارة التي تتوقف ضغط على مكبح السيارة على البنزين ليزداد سرعة فيصدم أباه بالسيارة صدم أباه فسقط هذا المجرم على وجهه ولما نزل إليه ولده إذا به قد نزف من وجهه حتى فارق الحياة والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد ولا يظلم ربك أحدا فحذار من العقوق أيها الإخوة حذار من العقوق أيها الإخوة بروا آباءكم وأمهاتكم أبناؤكم وبناتكم قال الرجل الثاني اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها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 قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها هذه هي الصورة الثانية والمشهد الثاني من مشاهد هذه القصة العجيبة هذا الرجل الثاني يدعو الله تبارك وتعالى بأنه قد بلغ تمام العفة كان يحب بنتعمه حبا جما ويريد أن يفعل بها ما يريد ولكنها تأبى لأنها تتعفف عن هذا الحرام ومرت الأيام ونزل بهذه الفتاة فقر وشدة سنة من السنين سنة قحط وفقر احتاجت إلى المال وحاجتها إلى المال وصلت بها إلى الحد الذي جعلتها ربما تفرط في نفسها لتجد المال وهذا لا يجوز في شرع الكبير المتعال لكن هكذا كان الحال جاءت إليه فأعطاها مئة وعشرين دينارا ذهبيا على أن تخلي بينه وبين نفسها إنها فرصة آثمة وقد استغلها ليحصل على ما يريد من الحرام وقد واتته الفرصة سانحة وأنا الأوان أن ينفذ ما يريد إن كنت تريدين المال فدعيني أفعل بك ما أشاء فقبلت لشدة حاجتها وضرورتها قال فلما قدرت عليها تمكن منها قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت هذه الفتاة كلمة واحدة هذه الكلمة غيرت مسار الأمر كله كلمة واحدة أثرت في قلب هذا الإنسان قالت اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يعني إن كنت تريد هذا بالزواج الحلال فلا أمانع من ذلك ولكن لا تفض الخاتم بالحرام سمع الرجل كلمة اتق الله فانتفض خاف من الله خاف من الله أيها الشباب خاف من الله أيتها الفتيات خاف من الله يا شباب الجامعة لم يخف من رؤية أبيه ولم تخف من رؤية أمها لم تخرج من بيتها بزي معين حتى إذا أرادت أن تلقى صاحبها ربما تسترت بالنقاب حتى تلقاه وتبا لها حين اتخذت سنة رسول الله ستارا للفحس الذي تريده قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي أحب الناس إلي لا يزال راغبا فيها بل لا يزال شديد الرغبة فيها ولكن لما قالت اتق الله قام عنها وهي أحب الناس إليه قال وتركت الذهب الذي أعطيتها إنها العفة أيها الكرام إنها العفة التي فقدت اليوم فقدت وأنت وصرخت وذبحت في كثير من البيوت إن جامعاتنا اليوم مليئة بما يسمى بالزواج العرفي وهو زنا حرمه الله عز وجل إن جامعاتنا اليوم مليئة بالعلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات الشاب مع الفتاة هكذا بمنتهى السهولة ولا أحد يمنع ولا أحد يحاسب وإذا جئت أنت لتتكلم أيها الإرهابي أيها المتشدد كان اللوم عليك لا عليهم أيها الشباب غضوا أبصاركم عما حرم الله وتعففوا عما حرم الله عز وجل واحذروا من أن يوبقكم إطلاق البصر وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء هذا الرجل يذكرنا بحال الرجل أو الصنف الذي هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال رسول الله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ذات منصب فلن يتعرض له أحد بسوء لأنها بمنصبها تستطيع أن تدافع عنه وإذا تكلم أحد عنه قطع لسانه وهي صاحبة جمال تفتن هذا الرجل وتغريه وهو رجل وقد قال رسول الله إنه رجل كامل الرجولة كامل الفطرة عنده ميوله الفطري الغريزي إلى المرأة وعنده شهوته الجامحة الصاخبة التي ربما جمحت في وقت من الأوقات ولكنه يلجمها بلجام الخوف من الله لما قال رجل لامرأة تعالي لنفعل هذه الفاحشة وكان ذلك في الليل قالت ألا تخاف أن يرانا أحد قال لا يرانا إلا الكواكب قالت وأين مكوكبها أين الله وأين مكوكبها أين الله وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني نعم أيها الإخوة الكرام وهذا يذكرك بيوسف عليه السلام كيف كان جميلا أوت شطر الحسن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو في بيت امرأة العزيز عبد عندها خادم لها وهي امرأة العزيز بمثابة رئيس الوزراء ولها منصبها الذي تحميه به وهي امرأة جميلة لأنهم ينتقون نسائهم كما تعلم حتى إذا خرجوا في الوفود أو في الأسفار خرج هذا الديوس وإلى جوارهم امرأته يتباهى بها أمام الشاشات والقنوات صافحها من صافحها وربما قبلها من قبلها وربما يطلب منه أحد أن يراقصها فيقول نعم بكل سرور قومي مع البيه قتل الله الدياثة وأهلها هذه المرأة في هذه الأوساط بهذا الجمال بهذه الفتنة قال القرآن قال الله عز وجل في القرآن وغلقت الأبواب أحكمت إغلاق الأبواب لتزداد اطمئناناً وليزداد يوسف عليه السلام اطمئناناً وقالت هيت لك وقد تهيأت وتزينت وتجملت ولبست وتطيبت بأحسن ما عندها من طيب وثياب وزينة وأظهرت ما أظهرت وأخفت ما أخفت ونادت ولكن أجابها يوسف عليه السلام بصيحة العفاف المدوية التي ترد كل زور وفحشاء وباطل معاذ الله معاذ الله أعوذ بالله إنه ربي أحسن مثواي لم يقف الأمر عند هذا الحد بعدما علمت نسوة المدينة جعلنا يتحدثن بشأن امرأة العزيز ماذا دهاك يا امرأة العزيز الفتى العبد الذي عندك يشغفك حباً هكذا ألم تجدي من هو أكبر من هذا أو أعز مكانة حتى تحبيه ولا يزلن يتحدثنا بهذه الأحاديث وقد ذكر القرآن حديثهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين سمعت المرأة بمكر هؤلاء النسوة فجمعتهن لتريهن أن الأمر أكبر من أن تقف أمامه امرأة فاجتمعن وآتت كل واحدة منهن سكينا وأمرت يوسف الذي أوتي شطر حسن الدنيا أن يخرج عليهن قال الله فلما رأينه أكبرنه أعظمنا جماله وقطعنا وزيادة المبنى في لغتنا تدل على زيادة المعنى لم يقل وقطعن وإنما قال وقطعن لا يزلن يقطعن أيديهن دون أن يشعرن من شدة فتنتهن بجمال يوسف فبعد أن كانت القضية قضية جميلة واحدة صارت نسوة المدينة وهي النسوة علية القوم كل واحدة منهن تنادي يوسف وتريد يوسف هاتوا لنا يوسف فيا من أمر عظيم شديد ومع هذا يهدد بالسجن ويسجن ويرضى عليه السلام أن يسجن بل يدعو الله أن يسجن قال ربي السجن أحب إلي يا شباب لم يقل إنها فرصة وأتيحت والضرورات تبيح المحظورات وكنت أرجو أن أنجو ولكن هيهات لا لا وإنما قبل أن يكون سجينا وأن يكون سجينا في مصر مصر سجانة الأنبياء والصالحين قبل أن يسجن قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني مش تدعوني خلاص بقى بقت مجموعة وإلا تصرف عني كيدهن مش كيد واحدة فقط فصرف الله عنه كيدهن وسجن عليه السلام ومكث في السجن ولبث في السجن بضع سنين لأنه تعفف عن الحرام الذي حرمه الله ولكن خرج عليه السلام ليكون سيدا كريما عزيزا مملكا بعد هذا فعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نريد العفة أيها الشباب نريد العفة أيها الرجال نريد العفة أيها النساء اتق الله أيها المرأة البس الحجاب الشرعي الذي أوجبه الله عليك ولا تفرطي في ثيابك ولا تفرطي في شرفك ولا تفرطي حتى في ابتسامتك اجعليها لمن هو أهل لها فيما أحله الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بلوغ العفة وتمام العفة وأن يتقبل منا وإياكم صالح القول والعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيباً مبارك فيه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 قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث بعد أن قضى هذا الرجل الثاني قوله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج وهذه حكمة من الله عز وجل والله على كل شيء قدير ولو شاء الله عز وجل لزحزحها في مرة واحدة ولكن لحكمة أرادها العليم الحكيم تبارك وتعالى قال وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيت فأعطيتهم أجرهم غير رجل ترك الذي له وذهب قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي قلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه إليه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه إنها قضية النصح للمسلمين وحب الخير للمسلمين والإصلاح للمسلمين الإصلاح أن تحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك وأن تكون أمورك مع الناس بالأمانات والإصلاح فيما بينهم وأن تبحث للناس عما هو خير لهم وأنفع لهم لا تعاملهم بغلظة وقسوة لو أن إنسانا من أصحاب المحلات التجارية وأعيدوا ودائما أضعوا هذه الجملة الاعتراضية متأسفا وربما كان. ملتزماً التزام الظاهر ورفض أحد عماله أن يقبل أجرة يعطيها إياه ثم انصرف ولما ضاقت به الحال رجع في اليوم التالي ليأخذ الأجرة فلا حيلة له إلا هذه فإذا بصاحبنا يطرده ربما يضربه وربما يؤذيه أي نوع من الأذى وربما يحاربه ويمنعه حتى أن يعمل في محل تجاري مجاور له بسبب أنه طلب الحق الذي له لكن صاحبنا الذي معنا هذا شأنه عجيب الرجل قد ترك الأجر وذهب ترك أجرته ومضى كان بإمكانه أن يعطيه شيئا بعد طوله المدة وكان بإمكانه أن يحافظ على أجره فقط ولكنه فعل ما هو أشد من هذا وأعجب وأروع وأجمل وأنصح وأصلح إنه أخذ هذه الأجرة ليتاجر فيها يتاجر بها لنفسه لا بل لصاحبها سبحان الله وما شأنه بصاحبها إنه حب الخير للناس وما شأنه لعل صاحبها لا يرجع إليها ولكن لعله أيضا يرجع إليها لعل صاحبها يسامحه فيها ولكن لعله لا يسامحه فيها هكذا المهم أنه سمر هذا الأجر تاجر به وفيه حتى كثرت منه الأموال كثرت منه الأموال ولم يطمع في شيء منها لم يقل أنا النصف وهو النصف ده أنا المتفضل عليه لا لم يأخذ منها شيئا جاء الرجل بعد حين وقال يا عبد الله أد إلي أجري أجري الأول الصغير القليل الذي أعهده فإذا به يفاجئه يقول له كل ما ترى من الإبل جمال بقر غنم رقيق كلها لك فالرجل يعني طبيعي أن يظن أنه يستهزئ قال عبد الله لا تستهزئ بي قال لا استهزئ بك قال فأخذه كله فاستاقه إليه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون الله أكبر فرج الله عز وجل كربتهم ورفع بليتهم وفك حصارهم وفتح باب سجنهم الذي كان سجنا أبدياً في عرف أهل الدنيا يعني لن يخرجوا منه إلى يوم القيامة سيكون سجنهم وقبرهم ولكن أراد الله عز وجل أن ينجيهم وقد دعوا ربهم فيا عباد الله الدعاء الدعاء سلاح عظيم ودعوا لإخوانكم المستضعفين في سوريا دعاء قويا من صميم القلوب والأرواح استشعروا خذ طفلتك الصغيرة أو ولدك الصغير وأقعده على حجرك وتأمل أن هذا الطفل يذبح بين يديك حتى إذا تأملت هذه الصورة وبكيت بكيت فقط لأنك تتخيل أن هذا الذي يذبح ولدك اعلم أن دموعك هذه الغالية تنزف هناك في سوريا دماء يذبح الأطفال حقا على أيدي هؤلاء الفجرة الكفرة يذبحون يذبح الأطفال الرضع وترمل النساء وتنتهك أعراض النساء ونحن بخلنا حتى بالدعاء فأين الدعاء يا عباد الله الدعاء سلاح عظيم الدعاء سلاح ماض فإياكم أن تتخلوا عنه قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يحدث ابن عساكر رحمه الله تعالى أن رجلا كان يركب سيارة من هذه التي يحمل عليها الناس أو دابة يكريها الناس ليحملوا عليها ما يريدون من أحمال فركب معه رجل ذات مرة وقال خذ إلى هذا الطريق الفلاني فأخذ به في طريق لا يعرف أين يذهب به حتى وصل إلى واد مليء بالجثث والدماء قال أنزل هنا فإني سأقتلك قال هذا جزاء أن حملتك أن تقتلني؟ خذ الدابة وخذ مالي وخذ كل شيء واتركني أن صرف قال الدابة لي ولكن لابد من قتلك قال فإن كنت لابد فاعلا فدعني أصلي لله ركعتين قال هيا وعجل فوقف هذا الرجل قال فأخذت أرتج على القرآن فلا أذكر منه آية واحدة لا يذكر آية من القرآن وصاحبه هذا المجرم فوق رأسه بالسيف يقول هيا عجل قال فلم تحضرني إلا آية واحدة أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قال فجعلت أرددها وفجأة إذا بي أرى فارسا ملثما أقبل فضرب هذا المجرم حتى طارت رقبته قال فتعلقت بالرجل وجعلت أقول بالله عليك قل لي من أنت قال انصرف قلت قل لي من أنت قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه فيا عباد الله يا أصحاب الهموم والمشاكل يا من يعاني من, كرب من كربة أيا كان نوعها في مال أو دين أو من ولد أو من زوجة أو من صاحب في عمل أو هنا أو هناك تضرع إلى الله توسل إلى الله ارفع يديك إلى الله لتدمع عينك بين يدي الله واعلم أنه عز وجل لا يرد عبده أبدا فانه حي كريم تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يردنا إليه رداً جميلاً وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وأن يرضى عنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم آت نفوسنا تقواها وسكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم فرج كروب إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم يا حي يا قيوم فرج كربهم، اللهم يا حي يا قيوم احقن دماءهم، اللهم يا حي يا قيوم ارحم أطفالهم، اللهم يا حي يا قيوم صن أعراضهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم يا عزيز يا جبار. أهلك النصيري الكافر بشار اللهم دمدمه اللهم حرقه اللهم مزقه اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم هدم بنيانه وقوض سلطانه ومزق أركانه وأرنى فيه عجائب قدرتك اللهم يا حي يا قيوم أنصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم ول أمورنا في هذه البلد وفي بلاد المسلمين خيارها ولا تولي أمورنا شرارها اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أيد عبدك حازم صلاح أبو إسماعيل بتأييدك اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك وسدده بتسديدك وأعنه على هذا الأمر يا رب العالمين اللهم نجه من المنافقين ومن كيد الكائدين وقه شر هوى نفسه يا رب العالمين وقهي شر المنصب يا ذا الجلال والإكرام واجعله يحكم فينا بشريعة رب العالمين هذه غايتنا وأنت بنا العليم وأنت أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أطلت عليكم تقبل الله مني ومنكم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة